من الشيفون بسم الله الرحمن الرحيم قوم قوم ثلنا ولا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْكُمُوا بِالْحَقِّ <تصفيق> وعلمون واعلمون يُؤْنِفُ لَمِنُ اللهِ وَمَا One. for you Well, ولا النابلسي <تصفيق> you ولا أحد ولا يعبد برضو برضو أن يعبد أحدكم أي ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب <تصفيق> أحدكم أن يأخل لحم أخيه فكله تقلق الله إن الله تواه يا يا فاطمه الجمال Yeah. شا الله الله الله الله الله What, what, What's <laughs> the يَمْنُونَ <تصفيق> عَلَيْكَ All who will ganar long إذا متنا وفنّا صورا ذلك عجباً كذبوا بالحق لهم لا Oh. And <laughs> الريان سلام قل تلو